فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فَلَا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بِمَا يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت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 وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير وما يستوي البحار اذا عذب للحنجاج ومن كلها تأكلون لحم ضريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا, لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُونَ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا ما وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ قَبِيرٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ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 وما أنت بمسمع ما في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبك فقد كذب الذين من قبلهم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 فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرى به قسود ومن الناس والثواب والنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يسلون كتاب الله واقاموا الصلاه واتقوا مما رزقناهم وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالنيه يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجرهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور والذ أَوْ حَينَا إِلِك مِنْ الكِتابه وَالْحَقّ مصدَدِّق لِمَا بَ يَديّ إ اللهَّ بعبادهِ لَفَبير دَصيلثُمَّ أَْرَت الْ الكتابَ الذينَ اصطَفَيناَا مِن عبادنا فَمِنْهُم ظَالِمٌ لِنَنفسْسِهِ وَمنِنهُم مُقتَ صيد وَمِنْهُ سَابِقُم بالِالقَيراتِ بِِذْنِلَّ ذلك هو الفضل الكبير جنات أدن يدخلونها يحلون فيها من ساور من ذهب ولخلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فطره لا يمسنا فيها نصف ولا يمسنا فيها لعوب والذين كفروا له نار جهنم لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ وَهُمْ يَصْرُخُونَ فيها رَبَّنَا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 أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرخ في السماوات أما سيناهم كتابا فهم على فينات منه بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا إن الله يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْسَافَهُما مِنْ حَدِثٍ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُم نَّذِيرٌ لَّيَقُولُنَّ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتَ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ فَلَمَّا جَاءَهُم نذير ما زادهم إلا نشورا